ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضه ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضه